سيدنا <تصفيق> الله لا. لدي حلم بعد أن سيدنا هذا سيدنا أنا أخذ بعض الكتب الكبيرة سيدنا سيدنا سيدنا كان يقول لي لدي حلم ذكر لي حلم يعني رغبة كنت تستبعدها علي يعني. فجر الحديث الى كذاك كل انسان يحلم بمشروع مثلا في حياته او شيء اقول من الاشياء اللي يفكر فيها انه بعدين هذا كتاب في كتاب اكبر من له فائده عظيمة والعيش مع سنه النبي صلى الله عليه وسلم والله له مذاق عليه بقدر الجهد والتعب لكن يتلذذ الانسان هذا بركة سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يمكن لو إنه ما تنفقه أكون صادق معك. لو ما تنفقه ما أقوى إني أطأور الوقت كله تحضير الصباح ثم الليل إلقاء وكذا. لكن كونه حديث أسهل علي سبحان الله نعم. الشيخ, الشيخ <تصفيق> شيخ. ثبتنا وإياكم على الخير. <تصفيق> <تصفيق> الشيخنا الشيخ الشنقيطي لما انتهى من عنده الأحكام كان عنده نفس الأمل هذا إنه يشرح سنة النبي. صحيح وبدأ فيه. ووصل ما شاء الله ما <تصفيق> بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله قال رحمه الله باب زكات الفطر قال رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعا من تمر أو صاع من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين رواه الجماعة قال ولي أحمد والبخاري وأبي داود وكان ابن عمر يعطي التمر إلا عاما واحدا أعوز التمر فاعطى الشعير وللبخاري وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين قالوا عن أبي سعيد رضي الله عنه قال كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من أقط أو صاعا من زبيب اخرجه قالوا في رواية كنا نخرج زكاة الفطر كنا نخرج زكاة الفطر إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من زبيب أو صاعا من اقط فلما نزل فلم نزل فلم نزل كذلك حتى قدم علينا معاوية المدينة فقال إني لا أرى لا أرى مدين من سمراء الشام يعدل صاعا من تمر فأخذ الناس بذلك قال أبو سعيد فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه رواه الجماعة لكن البخاري قال رحمه الله لكن البخاري لم يذكر فيه قال أبو سعيد فلا أزال أخرجه إلى آخره وابن ماجه لم يذكر لفظه, لفظه, لفظة أو في شيء منه وللنسأي عن أبي سعيد قال فر رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من أقط قال رحمه الله وهو حجة في أن الأقط أصل وللدار قطني عن ابن عيينه عن ابن عجلان في عن عياض ابن عبد الله عن أبي سعيد قال ما أخرجنا, ما أخرجنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا صاعا من دقيق أو صاعا من تمر أو صاعا من سلت أو صاعا من زبيب أو صاع من شعير أو صاع من أقد، فقال ابن المديني لسفيان يا أبا محمد إن أحدا لا يذكر في هذا الدقيق قال بلى هو فيه رواه الدار قطني واحتج به أحمد على اجزاء الدقيق قال رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة رواه الجماعة إلا ابن ماجه وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات رواه ابن ماجه رواه أبو داود وابن ماجه قال وعن, ابن وعَن إسحاقَ ابن سليمانَ وَعَن إسحاقَ ابن سليمانَ الرَّازِيَ قالَ قُلْتُ لِمَالِكٍ أبا عبد الله كم قد رصاع النبي صلى الله عليه وسلم قال خمسة أرطال وثلث بالعراقي أنا حزرته فقلت أبا عبد الله خالفت شيخ القوم قال من هو قلت أبو حنيفة يقول ثمانية أرطال فغضب غضبا شديدا ثم قال لجلسائنا يا فلان هات صاع جدك ويا فلان هات صاع عمك ويا فلان هات صاع جدتك قال إسحاق فاجتمعت آصع فقال ما تحفظون في هذا قال هذا حدثني أبي عن أبيه أنه كان يؤدي بهذا الصاعي للنبي النبي صلى الله عليه وسلم وقال هذا حدثني أبي عن أخيه أنه كان يؤدي بهذا الصاعي للنبي النبي صلى الله عليه وسلم وقال الآخر حدثني أبي عن أمه أنها أدت بهذا الصاعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال مالك أنا حزرت هذه فوجدتها خمسة أرطال وثلثا رواه الدار بسم الله الرحمن الرحيم باب الزكاه الفطر جرت عادة العلماء ان يختمون باب الزكاه بباب الزكاه الفطر وتعلقه بالفطر بزكاه هذا الباب اكثر من تعلقه بالصيام و اذا العلماء يريد بعد باب الصيام وإنما تعلق بالزكاه من جهه انه يدفع و كانت كان يدفع بعد ماذا بعد رمضان طيب زكاه الفطر سميت الفطر لكونها تجيب بالفطر من رمضان وهي الزكاة التي يخرجها المسلم عن نفسه أو عن غيره في نهاية شهر رمضان وقد جاءت تسميتها في الحديث بذلك زكاة الفطر في الحديث كما سياتي في حديث ابن عمر قال ابن قتيبة المراد بصدقة الفطر صدقة النفوس مأخوذة من الفطرة والتي هي أصل الخلقه وقيل إن قوله تعالى قد أفلح من تزكى ثبت أنها نزلت في زكاة الفطر قال عن ابن عمر قال فرض رسول الله فرض بمعنى أوجب إيجاباً لازماً مؤكداً فرض رسول الله سم زكاة الفطري سماها زكاة الفطري من رمضان في لفظ صدقة الفطري من رمضان ولذا عدل المؤلف عن الرواية صدقة الفطري إلى لفظة زكاة الفطر صاع من تمر أو صاع من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى, والأنثى والصغير والكبير من المسلمين من ال المسلمين وللاحمد والبخاري وبدود وكان ابن عمر يعطي التمر الا عاما واحدا عوز التمر يعني قيل احتاج فيه التمر قيل إنه قل وعز فاعطى الشعير وللبخاري وكان وكانوا يعطون قبل الفطر او يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين وعنا بسعيد قال كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام لاحظوا صاعا من طعام مطلق ثم جاء ماذا نوع هذا الطعام، فقال صاع من شعير أو صاع من تمرين أو صاع من أقط أو صاع من زبيب. أخرجه البخاري في باب صدقة الفطر صاع من طعام وفي رواية كنا نخرج زكاة الفطر إذا كان كان فينا رسول الله صلى الله صاع من طعام أو صاع من تمر أو صاع من شعير أو صاع من زبيب أو صاع من أقط، فلم نزل كذلك حتى قدم علينا معاوية المدينة في لفظ حاجا أو معتمرا. عند ابن خزيمة وهو يوم إذن خليفة يوم فقال إني لا مدين من سمراء السمراء قمح وحنطة بالشام لونها ماذا أسمر لونها أسمر تعدل صاع من تمر لأنها نفيسة قال فأخذ الناس بذلك قال أبو سعيد فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه رواه الجماعة لكن البخاري لم يذكر فيه قال أبو سعيد فلا أزال أخرج كما كنت أخرجه وابن ماجه لم يذكر لفطة أو التي هي ماذا أو صاع من شعير وللنساء عن أبي سعيد قال فرض رسول الله عليه صدقة الفطري صاع من طعام أو صاع من شعير أو صاع من تمر أو صاع من اقط قال الإمام وهو حجة في أن الاقط ماذا أصل أن أصل بجواء يجوز إخراجه في الزكاة وقد منعه قوم لماذا منعه قوم قالوا لأنه لا يقتات به لأنه ليس قوتا لا يقتات به وقال بهذا القول أبو حنيفة فإنه قال إن الإقت ماذا لا يخرج في الزكاة الفطر مع أنه ثابت ماذا في النص لأن أبو حنيفة يعلله بأي شيء يعلله ليس ب... لأنه ليس بقوت ويرى إخراج ماذا بدل عنه ماذا نقدا لأن تأتي ت... ت... ت... مع المسألة أن بحني في يجيز أن تخرج الزكات الفطر ماذا نقدا وللدار قطني عن ابن عيينة عن ابن عجلان عن عياض بن عبد الله عن أبي سعيد قال ما أخرجنا على رسول الله إلا صاعا من دقيق لفظ الدقيق اختلف العلماء في ثبوتها ولذلك في الحديث فقال ابن المدين لسفيان يا أبا محمد إن أحد لا يدخل في هذا الدقيق فقال بلا هو فيه فيقول بعض العلماء إن ابن عيينة وهم في إضافة ماذا الدقيق لكن يعني نوقش في هذا ابن عيين فقال بلى هو فيه رواه الدار قطني والإسناد صحيح واحتج به أحمد على أن الدقيقة مجزي على إجزاء الدقيق وهم ذكر حديث عمر أن رسول الله سلام أمر بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة أي صلاة صلاة العيد رواه الجماعة إلا ابن ماجه وعن ابن عباس قال فرض رسول الله زكاة الفطر من حكمة من فرضها تطهيرا للصائم من اللو تطهيرا طهره أي تطهيرا ماذا لنفس الصائم طهره للصائم من اللغو والرفث الرفث ما هو الفحش من الكلام وطعمة أي طعاما للمساكين فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة سمها زكاة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات التي يصدق بها السائر الأوقات رواه ابو داود وابن ماجه نعم ثم سنذكر الحديث الأخير بعد قليل طيب في حديث ابن عمر مسائل دائما نحن طريقتنا نشرح الفاضل الحديث ورواياته ثم نبدأ في المسائل في حديث ابن عمر مسائل أولا أن زكاة الفطري فرض واجب على كل مسلم عبدا أو حرا ذكرا أو أنثى وصغيرا أو كبيرا وهذا مجمع عليه وقد نقل ابن المنذر الإجماع على ذلك ثانيا دل حديث ابن عمر على أن مقدار زكاة الفطر صاع من طعام سواء كان هذا الطعام تمرا أو شعيرا أو زبيبا أو إقطا ويقاس على ذلك أو دقيقا أو حنطة سمراء ويقاس على ذلك ما جد من الأقوات كالأرز الآن والذرة وغيرها وإنما خصت هذه الأطعمة لماذا؟ لأنها, كان لا لأنها هي أقوات الناس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم المسألة الثالثة قوله صلى الله عليه وسلم من رمضان لما قال في الحديث زكاة الفطر من رمضان إشارة إلى وقت وجوبها وفيه خلاف العلماء فالصحيح من قول الشافعي أنها تجب زكاة الفطر بغروب الشمس ماذا تجب هنا تلزم أحسن تلزم بغروب الشمس ودخول أول جزء من الليل ليلة عيد الفطر وقيل تجب بطلوع فجر ليلة العيد تجب بطلوع فجر العيد. ما ثمره الخلاف أحسنتما كان بيقول يمكن الشيخ أن ثمرتها لو ولد بعد مثلا بعد الغروب أو ولد مثلا قبل الفجر جيد فعندما يقول أو مات عندما يقول مثلا لو مات بعد المغرب وهو يقول بأنها تجب بعد غروب الشمس فلما الحكم يجب أنه مات بعد غروب الشمس ولكن من يقول أنها إنما وجبت بماذا بطلوع الشمس من ليلة العيد من يوم العيد أنه يقول ماذا مات قبل وجوبها عليه قبل وجوبها عليه نعم والصحيح نعم طيب ما وقت إخراجها المسألة الرابعة ما وقت إخراجها أفضل وقت إخراجها ماذا بعد صلاة العيد كما في الحديث أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاه قبل صلاة العيد قبل... لا قبل صلاة العيد هذا أفضل وقتها لاجل ماذا لاجل أن النبي ذكر أن العلة تغنيهم عن ماذا عن السؤال في يوم العيد ويجوز إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين والدليل له ما قال وللبخاري كانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين قوله الفطر من رمضان. قوله في حديث عمر زكاة الفطر من رمضان. استدل به من قال لا تجب إلا على من صام من رمضان. فمن لم يصم من رمضان لا تجب عليه. كان يكون مريض أو مسافر أو كبير من السن وغيره. فإن بعض ما يقول لا تجب عليه. ولا بد أن يكون صام يوما. فمن لم يصم فلا شيء. لأن النبي قال في حديث آخر طهره للصائم. فالذي لم يصم لا تجب لا تجبه. والصحيح. أنها تجب عليه حتى ولو لم ماذا حتى ولو لم يصوم نعم وهذا مبني على تعلقها هل يتعلقها بالصوم أو تعلقها بحق الفقير أو بالوقت واضح فمن قال تعلقها بالصوم قال لابد أن يكون صائما ولو يوم ومن قال تعلقها بالفقير قال تجب ولو لم يصوم ومن قال تعلقها بالوقت وهو ماذا غروب أو ليلة العيد فقال إذا أدرك الوقت وجبت عليه نعم المسألة الخامسة في رواية فرض رسول وسلم ماذا على الناس قال استدل به من قال أنها تجب زكاة الفطر على أهل القرى والأمصار والبوادي والشعاب وعلى كل مسلم حيث كان وبي قال جماهي الفقهاء من العلماء من قال أنها ماذا إنما تجب على من كان من أهل ماذا أنها لا تجب على مثلا الرحاله وبعض أهل البادية الذين يتنقلوا إنها لا تجب عليهم والصحيح أنها تجب قوله وأنثى لكل ذكر وأنثى استدل به من قال أنها تجب من مال الزوجة أنها تجب من مال الزوجة في نفسها أنها تجب على الزوجة زكاة الفطر في نفسها ويلزم إخراجها من مالها وعند الجمهور يلزم الزوج نفقة ماذا زكاة الفطر لزوجته لأنها تابعة له في النفقة وهو الأقرب وإن أرادت تخرج نفسها لا شك أنه أفضل, أنه أفضل. لكن يجزي لو عنها الحديث دليل على أن العين المفروضة إخراجها هي الصاع من طعام، وأنه لا يجزئ إخراج القيمة في الفطرة وإنما عين الطعام، وهذا مذهب الجمهور لأنه خلاف ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأصناف المذكورة. من حكمة من قول النبي صاعم؟ فرض رسول الله صاع من كذا قول الراوي. دليل على أن المقصود ماذا؟ العين أن المقصودة العين والأصناف المذكورة. ولأن إخراج القيمة مخالف لعمل الصحابة. رضوان الله عليهم فلم يذكر الصحابة أنهم أخرجوها قيمة ولأن ذلك يخرجها يخرج زكاة الفطر أن تكون من شعائر إسلام الظاهرة إلى كونها شعيرة خفيفة كون الناس يتناقلون الطعام ويضعون الطعام هذه ماذا؟ شعيرة ظاهرة لكن لو قلبت نقدا لم تكن شعيرة ظاهرة ولأن المصطفى صلى الله عليه وسلم ذكر أشياء مختلفة من الطعام فدل على أن الأعيان ماذا؟ أعيان مقصودة وليست القيمة قال أبو حنيفة رحمه الله وأصحابه أنه ماذا يجوز إخراج القيمة وروي ذلك عن عمر بن عبد العزيز وروي عن الحسن البصري واستدلوا بماذا بقول النبي اغنوهم عن السؤال فقالوا دفع القيمة يغني عن ماذا يغني عن السؤال ولا شك أن الراجح أن زكاة الفطري إنما تخرج صاع من طعام صاع من طعام حديث بن أب عمر أبي سعيد الخدري كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من تمن أو صاعا من أقط هو دليل على جواز إخراج ماذا الأقد كما ذكر الإمام خلافا لابي حنيفة رحمه الله ثم ذكر حديث كنا نخرج زكاة الفطر إذا كان فينا رسول الله قال أبو سعيد فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه كان معاوية رضي الله عنه يرى أن الحنطة تعادل ماذا مدين من الحنطة قريب النصف الصاع يرى أنها تعادل ماذا الصاع لنفاستها وماذا وجودتها وقد أقره جماعة من الصحابة على ذلك وكان أهل الشام يفعلون ذلك في الصدر الأول صدر الإسلام كانوا يفعلون ذلك فلما قدم معاوية على أهل المدينة أمرهم بذلك فأشكل ذلك على بسعيد سعيد فقال أبو سعيد أما أنا فلا زال أخرجه صاعا كما كنت أخرجه لو أخرج مديني من سمراء فما الحكم ذهب الجماهير إلى الجواز وإن كان الأفضل ماذا صعب ماذا صعب من طعام ذهب بعض العلماء وهو رأي ابن عمر إلى أن الأفضل في الأسواع أن تكون صاعم من تمر ولذلك ذكر حديث ابن عمر أنه قال ماذا ولي أحمد وكان ابن عمر يعطي التمر إلا عاما واحدا عوز التمر فأعطى الشعير فيه دليل دليلة عند ابن عمر على أن أفضل الصدقه ماذا بالفترة ان تكون ماذا من التمر حديث دار قطني يدل على أن الواجب في هذه الأجناس المنصوصة في الفطر ماذا صاع منها وإنما أورد رواية الدار قطني لأي أي شيء لأجل الدقيق لأنه ليس في الروايات السابقة ومذهب أحمد رحمه الله أنه يجوز يخراج ماذا الدقيق وهو الصواب لثبوت الحديث لثبوت الحديث فيه هل له أن ينوع في صدقة فإن كان مثلا هو زوجته وبنه أربعة أو خمسة هل له أن يعتصاعا من تمار وصاعا من أقلط وصاعا كل واحد له ذلك له ذلك هل له أن يجعل الصاع قسمين نصف تمر ونصف أغط لا الصواب أنه ليس له ذلك وإنما يجب صاع تام في كل مسلم مكلف يجب ماذا وغير مكلف يجب صاع تام فيكون صاعا مثلا من تمر صاعا من أرز صاعا من دقيق وهكذا طيب ما الأفضل في زماننا أن نخرج ما ينتفع به الناس الآن تدفع الفطر للفقراء الرز ويكون الرز كثير يضطرون إلى بيعي نقول لو أعطوا مثلا من الدقيق جيد أو أعطوا من التمر الجيد تمر يعني أعطوا منه أو أعطوا من الذرة أو مما يبقى ماذا يبقى نفعه وله صفة القوت ان يكون قوتا فإنه قد يكون هذا هو الأفضل وإن نوع المسلم في إخراجه فلا بس لكن ما توارد عليه الناس الآن من إخراجها فقط رزا أنا أقول قد أدى إلى نوع من إيش من الإشباع فصار الفقير يضطر الى بيعها او حذائها لكن لو اعطي مثلا دقيق واعطي ذوره اعطي بعض الانواع الاخرى تمر فان هذه تفيد ماذا وتغني نعم البلاد, البلاد اللي ما يكون فيها يعني مثل هذه قوت يعني مثلاً تكون مثلاً قوتهم صعب من طعام العله القوت فإذا كان فاذا كان طعام ويخرجون قوتا صعب, صعب لا باس مثل الذرة في بعض البلدان لا بأس الدخن في بعض البلدان لا بأس أنا مثلاً لو أخرج مثلا البرغل في بعض البلدان يعتنون بأكله جاز فهو إن كان قوت يقتات به بعض الناس استعيد عن الرز بالبرغل لأنه وقف على المائدة لا بأس نعم لا صح الأولى أن تكون لا لا لأن يكون قوتا لكن قلت لكم لا يجوز أن يكون الصاع الواحد مجموعة من أشياء لا يجوز لا. صاعا صرفا لأن لفق لصاعا من تمر أي كل هذا الصاع من التمر كل هذا الصاع من الزبيب نعم. لا أبو حنيف يخرجها قيمة ما أبو حنيفة يرى أنه لو عدل من الصاع إلى القيمة جائز ولا هو يفضل الصاع لكن يجوز إخراج قيمة لكن أن يجمع في الصاع بين نوعين خلاف سنه النبي صلى الله عليه وسلم طيب أن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بزكاه الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة صلاة العيد قال ابن عيينة يقدم الرجل زكاته يوم الفطر بين صلاته فإن الله يقول قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى وجاء عند ابن خزيمة أن هذه الآية نزلت في زكاه الفطر وقد استدل بالحديث على كراهة حديث ابن عمر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة استدل به الجمهور على كراهة التأخير ماذا؟ زكاة الفطر عن الصلاة على الكراهة وذهب أحمد وابن حزم إلى أن تأخيرها للقادر بعد الصلاة ماذا محرم وأنه يحرم لقول النبي صلى الله عليه وسلم من أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات الجماهير ماذا يرون يرون أنه له أن يجوز أن يأخيرها اليوم العين فالأخرجها الظهر أو العصر جاز له جاز له ذلك وإنما قبل خروج الناس هو على سبيل ماذا الاستحباب ليس على سبيل الإيجاب نعم حديث ابن عباس تهرة للصائم رواه بدود بن ماجه هو حديث حسن هو حديث حسن أخرجه الحاكم والدارقطني والبيهقي قال الحاكم صحيح على شرط البخاري وصححه والنو حسن والنوي والشيخ الباني فهو حديث صحيح ذكر الله يعني ذكر النبي حكمتين لهذه الزكاة طهرة للصائم وطعمة للمساكين فهذا الذي ينبغي أن يراعى في زكاة الفطر أن تكون ما الطهرة للصائم وطعمة لهؤلاء المساكين في دليل على أن الفطرة تصرف في المساكين قال بعض الماء زكاة الفطرة تصرف لها المساكين وقال بعضهم تصرف في مصارف الزكاة مصارف الزكاة تصرف فيهم زكاة الفطر وان كان أول الفقير والمسكين لورود النص ظاهرا به يبقى الحديث الأخير حديث السحاق بن سليمان قال قلت لمارك بن أنس أبا عبد الله كم قدر صاع النبي صلى الله عليه وسلم قال خمسة أرطال وثلث بالعراقي أنا حزرت فقلت يا أبا عبد الله خالفت شيخ القوم قال من هو قلت أبو حنيفة لأنه يقول خمسة أرطال وثلث بماذا بالعراقي وابو حنيفة كان في ماذا كان في العراق وهو أعرف بماذا بصاع أهل العراق فقال من هو قلت أبو حنيف يقول ثمانية أرطال فغضب غضبا شديدا ثم قال لي يا فلان هاتي صاع عمك يعني الآن يتكي على أي شيء على النقل المسند المتواتل عنده يا فلان هاتي صاع جدتك قال إسحاق فاجتمعت آصاع إسحاق أبو فقال ما تحفظون في هذا؟ فقال هذا حدثني أبي عن أبي أنه كان يؤدي بهذا الصاعيل النبي صلى الله عليه وسلم وقال هذا حدثني أبي عن أخي أنه كان يؤدي بهذا الصاعيل النبي صلى الله عليه وسلم. وقال حدثني أبي عن امي أنها أدت بهذا الصاعيل النبي صلى الله عليه وسلم فقال مالك أنا حرزت هذا هذه فوجدتها خمسة أرطال وثلث. رواه الدار قطني وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى وإسناده فيه يعني ضعف إسناده فيه ضعف. ال الرطل كم تقريبا أربعمائة هو الشيء. أربعمائة وقرابة العشرين والخمسة وعشرين جيد على الخلاف خمسة وعشرين ماذا؟ أربعمائة ومسة وعشرين وقريبا منها غرام طيب فإذا ضربنا الأربعمائة وخمسة في خمسة أرطال يطلع تقريبا كم كيلوين ويشيء يسير فزد عليها الثلث فهذا الذي جعل العلماء يختلفون بسبب اختلافهم في, في الصاع اختلافهم في ماذا في الأرطال جيد نقول أن الصاع كم مد أربعة أمداد وهذا باتفاق وهذا باتفاق طيب كم مقدار الصاع لو أردنا نحسبه في زماننا هناك خمس أشعار مشهورة للعلماء منهم من يقول ثلاثة كيلو وهذا تفتي به اللجنة الدائمة طيب ومنهم من يقول كيلوين وأربعين جرام وهذا كان يفتي به الشيخ محمد بن ثيمين رحمه الله ومنهم من يقول اثنين كيلو وخمسة وعشرين وهذا يفتي به بعض المجامع الإسلامية ومن كتبه في المقادير والموازين ومنهم من يقول اثنين واربعمائة غرام وليس اربعين اثنين كيلو واربعين جرام فتلاحظون أنها بين وقال خامس أنها اثنين وخمسة ومئتين وخمسين غرام يعني كيلوين وربع كيلوين ربع هذه أشهر الأقوال لا شك أن الاحتياط هو كم ثلاثة, ثلاثة لكن من قاسها جيد وعلم قدرها يعني فأنا كان أخذته أحد الأصاع من أحد المسندين وبالإسناد عنده صاع النبي صلى الله عليه وسلم فأخذته صاعه وطبقت مثلها الحقيقة و يعني قسته عليه وأذل اللي فيه أن أخذ مثلها النسخة قست الأرز مرة في أحد السنوات ولما قست أخذتها للميزان الدقيق في السبر ماركت فوجدتها تقريبا تعادل 200 كيلوين و 400 أو شيء يسير كيلوين واربعمائية وهذا قريب من قول من يقول انها ثنين كيلو ونص وثنين كيلو واربعمائية فإلى ثنين ونص يعني قد يكون هو الاقرب إلى كيلو ونص قد يكون هو الاقرب والاحتياط وبين يقول حسب تواف وجدتها رحمه الله قرابة ثنين كيلو واربعين كرام واربعين كرام. نختم والحمد لله رب العالمين الله خير على صبركم واحتسابكم. والحق اني ما كنت اظن ان سننتهي ما شاء الله لكن أسس الله أن يكون هذا من البركة والتوفيق صلى الله وسلم بارك رسول الله. حقيقة بستشيركم في أمر احتمال يكون القادم أن نتكلم عن النوازل المعاصره في الزكاة واحتمال أن أخر النوازل معاصرة في الزكاة مع النوازل معاصرة في الصوم مرة أن واحدة، جيد؟ بعض الأخوة اقترح أن ننتقل للبيوع، وإذا قربنا رمضان رجعنا للصيام والحج. الأمر لكم من يرى, من يرى أن ننتقل للبيوع يشير بيده من يرى أن نكمل أن أبدأ الآن بالبيوع اللي يرى أن البيوع طيب الباقين يرون أن نكمل طيب سأستخير الله جيد ولا أستغني عن مشورتكم بعد عون الله وتوفيقه وانظر إن شاء الله يعني هو حقيقة ممكن نأخذ البيوع شهر أو شهرين هذه إشكالية ثم سنقف ونرجع إلى الصوم مثلا في شهر ستة مثلا أو خمسة الحج سنأخذ لا بد أن نأخذ قبل رمضان بعضه وبعضه بعد رمضان فتحتاج حسابات حقيقة لعلي عد أحسوبه ورجح المصلحة في ذلك إن شاء الله ونرجو إن شاء الله أن تتكرر مثل هذه الدروس مكثفة لو كل شهرين من أجل أن نقطع يعني في الكتاب شوط وما شاء الله قطعنا الآن أكثر من يعني أربعين بالمئة أربعين بالمئة نعم سم يعني الشوارع عائلته هذه بيع الصدقة ما حكمها يعني إذا قبضوها ملكوها وإذا باعوها الجهاز لهم بيعوها لكن ينبغي الحقيقة أن يكون لنا دور في ترشيد هذا الأمر أن نوع الصدقة إذا نوعنا غير الرز لن يبيعون غير الرز واضح نعم وتذكير المحت... الفقير بأن الأولى لا يبيع نعم واختيار الفقير يا شيخ أقول اختيار يعني معرفة الفقير من هو؟ يعني من الناس يا شيخ لا يعني الناس تكا... حتى الفقير هو نفسه يخرج الصدقة يعني نعم نقصد يا شيخ أحيانا الناس يعني من تجارب حقيقي أنا كنت يعني الناس يشوفون مثلا كل يعني نماذج معينة وصور معينة على أنهم فقراء وحيانا بعضهم يكون غني وليس صحيح. صحيح. والاحتياط فيها مطلب نعم <تصفيق> تقدمها ما لن ذكرناه رأيه أبي حنيفة لكن النبي قال صاعا هي سيرة ماذا ستكون المال لن يكون له أثر كبير قد يقول قال المال أنفع الآن نقول يسير يعني الرز لو حسبت كيلوين ونصف كم ستكون قيمتها الله هذا هذا راي الحنفيه يقول بعضهم المعاصرين بعض المعاصرين يقول انفع لكن نقول النبي كان عنده النقد لماذا وكانت المدينه فيها فقراء ولم يعدل عن النقد لانها شعيره ظاهره اما المال ما يظهر أنه شعيره شوف كيف ليله العيد كيف الناس تنتشر فيهم هذه الظاهره العظيمه من المواساه هذا يبحث عن الفقير هذا يسعى هذا يعطي المساجد تمتلئ يعني بهذا فهي من اهداف هذا من طعام هذه الشعيره العظيمه لا الانكار ما أرى إذا كان من اجتهد فيه لا ينكر عليه لكن هل أصاب الحق هذا السؤال قد يكون ما أصاب الحق أبو يعني أبو سعيد أنكر إخراج مدين من حنطة من السمراء الدقيق الجيد أنكره وهو ماذا أنفع قد يكون وأجود فكيف لو رأى أبو سعيد إخراج القيمة ثم لم تثبت إخراج القيمة عن أحد من الصحابة من اعتد به بسم الله عليكم يقول هل يؤدي العمر في رمضان من لم يستطع أن يحج حج الفريضة لأي سبب حتى وفاته هل من يؤدي العمر هل من يعد من يؤدي العمر في رمضان ولم يستطع يعني يحج حجة الفريضة لأي سبب حتى وفاته هل تجزي عنه أم يحج عنه ولده ولده حجة الإسلام؟ سبحان الله كنت كالعلماء لما ذكروا هذا الحديث تكلموا عن مسألة أن المراد فإنها حجة مع معين حجة في الفضل والأجر وقالوا ولا يجزي ذلك فضل أنتوا أنا يعني كلام لا يحتاجه كثيرا فجاء السؤال يؤكد الحاجة إليه. لا هو حجة كحجة معي في الفضل والآجري والثواب، لا أنها تجزي عن حجة الإسلام، وقحك الشراح الاتفاق على أنها لا تجزي عن حجة الإسلام. فمثل هذا يقال حجة عن أبيك. نعم. إن الله عليكم. قد سأ رجل النبي صلى الله عليه وسلم. فقال ما تابي؟ فقال حجة عن أبيك وأعتمن. يقول اذا كان اذا كان الاقارب او الاخوان من آل البيت فهل اعطيهم من الزكاه لا لا اذا كان الزكاة الزكاه ترى الاقرب عندي والله اعلم انهم لا يعطون منها انها لا تحل من الصدقه انما هي أوساخ الناس فهذا قدر الله فيهم وقلنا راي شيخ الاسلام وروايه أحمد احمد وغيره انهم إن منعوا الخمس واحتاجوا جاز ان تدفع لهم الزكاه لكن اقول الاولى ان تدفع لهم ماذا الصدقه او الهديه وان يعانوا على ذلك ونجد منهم من يستعف ويرفض مع فقره نعم طيب يبقى شيء طيب نختمها لا راى ان اخراج المدين يعدل اكثر من الصاع لانه لم يرى ان الصاع مقصودا انما الطعام الذي يقتات به وينتفع به هذا هو أسأل الله يعلمني وإياكم العلم النافع ويرزقني وياكم العمل الصالح ونجعل اجتماعنا اجتماع مرحومة ونجعل تفرقاً معداً وتفرقاً محسوماً ونجعل هذه المجالس شهيدة لنا لا علينا اللهم أن نسألك الإخلاص في القول والعمل اللهم أن نسألك الإخلاص في القول والعمل اللهم أن نسألك الإخلاص في القول والعمل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسن وفي الآخرة حسناً وقنا عذاب النار كان أكثر دعاء النبي صل الله عليه وسلم ربنا أتنا في الدنيا حسناً وفي الآخرة حسنا وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم اللهم إن نسالك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة اللهم صل وسلم وبارك على رسول الله